Bye. جِزِيلًا وَأَنَّ اللَّهَ ذَا مَخْزٍ الله بريء من المشركين ورسوله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوا كُم شَيْءٌ لَّمْ يَظْهَرُ عَلَيْكُمْ أَحَدٌ فَأْتُوهُ إِلَيَّ مَعَ دَهْرِهِمْ إِلَىٰ مُدَّتِهِمْ إن الله فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم واخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل من صد بيلاً لهم إن الله غفور رحيم مَعَ كَلِمَ اللَّهِ جِئْتُم مَّا أَبْلِغُ مَا أَمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْلَمُونَ